قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة والقعيد قال بعضهم معناه القاعد والأظهر أن معناه المقاعد وقد يكثر في العربية إطلاق الفعيل وإرادة المفاعل كالجليس بمعنى المجالس والأكيل بمعنى المؤاكل والنديم بمعنى المنادم وقال بعضهم القعيد هنا هو الملازم وكل ملازم دائما أو غالبا يقال له قعيد ومنه قول متمم ابن نويرة التميمي قعيدك ألا تسمعيني ملامه ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجعا والمعنى عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد فحذف الأول لدلالة الثاني عليه وهو أسلوب عربي معروف وأنشد له سيبويه في كتابه قول عمرو بن أحمر الباهلي رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني وقول قيس بن الخطيم الأنصاري نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف وقول ضاب ابن الحارث البرجومي: فمن يكو أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب فقول ابن أحمر كنت منه ووالدي بريئا أي كنت بريئا منه وكان والدي بريئا منه وقول ابن الخطيم نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض أي نحن راضون وانت راض وقول ضاب ابن الحارث فإني وقيار بها لغريب يعني إني لغريب وقيار غريب وهذا أسلوب عربي معروف ودعوى أن قوله في الآية قعيد هي الأولى أخرت وحذفت الثانية لدلالتها عليها دعوى لا دليل عليها ولا حاجة إليها كما ترى لأن المحذوف إذا صحت الدلالة عليه بالأخير فلا حاجة إلى أن هذا الأخير أصله هو الأول ولا دليل على ذلك وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ما يلفظ من قول أي ما ينطق بنطق ولا يتكلم بكلام إلا لديه أي إلا والحال أن عنده رقيبا أي ملكا مراقبا لأعماله حافظا لها شاهدا عليها لا يفوته منها شيء عتيد أي حاضر ليس بغائب يكتب عليه ما يقول من خير وشر وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإنسان عليه حفظة من الملائكة يكتبون أعماله جاء موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقوله تعالى وترى كل أمة جاذية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى كلا سنكتب ما يقول الآية وفي سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن القعيد الذي هو عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات وأن صاحب الحسنات أمين على صاحب السيئات فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشرة وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال امهله ولا تكتبها عليه لعله يتوب أو يستغفر وبعضهم يقول يمهله سبع ساعات والعلم عند الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تنبيه اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل العبد الجائز الذي لا ثواب عليه ولا عقاب عليه هل تكتبه الحفظة عليه أو لا فقال بعضهم يكتب عليه كل شيء حتى الأنين في المرض وهذا هو ظاهر قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لأن قوله من قول نكرة في سياق النفي زيدت قبلها لفظة من فهي نص صريح في العموم وقال بعض العلماء لا يكتب من الأعمال إلا ما فيه ثواب أو عقاب وكلهم مجمعون على أنه لا جزاء إلا فيما فيه ثواب أو عقاب فالذين يقولون لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب والذين يقولون بكتب الجميع متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عقاب إلا أن بعضهم يقول لا يكتب أصل وبعضهم يقول يكتب أولا ثم يمحى وزعم بعضهم أن محو ذلك وإثبات ما فيه ثواب أو عقاب هو معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت الآية والذين قالوا لا يكتب ما لا جزاء فيه قالوا إن في الآية نعتا محذوفا سوغ حذفه العلم به لأن كل الناس يعلمون أن الجائز لا ثواب فيه ولا عقاب وتقدير النعت المحذوف ما يلفظ من قول مستوجب للجزاء وقد قدمنا أن حذف النعت إذا دل عليه دليل أسلوب عربي معروف وقدمنا أن منه قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أي كل سفينة صحيحة لا عيب فيها بدليل قوله فأردت أن أعيبها وقوله تعالى وان من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة الآية أي قرية ظالمة بدليل قوله تعالى وما كنا مهلك القرى إلا واهلها ظالمون وأن من شواهده قول المرقش الأكبر ورب أسيلة الخدين بكر مهفهة لها فرع وجيد أي لها فرع فاحم وجيد طويل وقول عبيد بن الأبرص من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل أي قول فصل وفعل جميل ونائل جزل قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النمل. في الكلام على قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون أيها المستمعون الكرام بقيت لنا حلقة واحدة مما كتبه المؤلف في تفسير سورة قاف نأتي عليها في لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته